مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إ ل ى نير جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون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 اكلوا و ش ر ب و ا ه الهدى شركه دعويه ن غير ربحيه ذات ه م ض م ا ن ا الحقنا الحقنا بهم ذ ر ي ا ت ه م ا ع ا لفضيله ا ه د ك ت و ر محمد راتب النابلسي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 كنا قبل في أ ه ل ن ا م ش ف ق ي ن فمن ا للعلوم ه ي ن ا و ق عذاب ا كنا ب ل ندعوه أنه ا س ل ا م ي ا أنت ب ع موسوعه ة ربك بكاهن ل ا م ج ن أم و ل و ن ش ا ع ر ر ت ب ص ب ل س ي ب ا للعلوم م ن ن و ق ت ر ا فإني ع ك م من الاسلاميه أ م تامرهم أ ح ل ا م ه م بهذا أ م هم قوم طاغون أ م ي ق و ل و نتقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إ ن كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات ولا ر ل ض ب ل ء لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أَمْ ل أجرا ف ه م من مغرم م ث ق ل و ن أم ع د ه م ا ل غ ي ي ب ب فهم ك ت و ن أم يريدون ي د ك ا ف ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ه م الاسلاميه م ك ي إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون و إ ن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون